السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ثم اما بعد حيالله هذه الوجوه ا ل ط ي ب ة ا ل ن ي ر ة التي صلت فرضها وذكرت تستمع وجلست تستمع ذكر ربها وابشركم ب ب ش ا ر ة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إ ل ا نزلت عليهم السكينه هذه البشاره الاولى سكينه الله جل و علا تنزل لمن جلس في مجالس الذكر إ ل ا نزلت عليهم السكينه و غشيتهم الرحمه و رحمات الله جل و علا تنزل لاهل المجلس الا نزلت عليهم السكينه و غشيتهم الرحمه و حفتهم الملائكه ف م ل ا ئ ك ة الرحمن يتداعون لمجالس الذكر فيحفون من يجلسون في هذه المجالس و أ ع ظ م من ذلك كله و ذكرهم الله فيمن عنده الله أ ك ب ر يذكرك الله سبحانه و تعالى باسمك في م ل أ خير من الملا الذي جلست فيه كما أ خ ب ر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم كان النبي صلى الله عليه و سلم جالس بين أ ص ح ا ب ه فقال لهم يوما إ ذ ا أ ت ي ت م رياض ا ل ج ن ة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض ا ل ج ن ة قال حلق الذكر فحلق الذكر يتعلم فيها ا ل إ ن س ا ن أ م و ر ع ظ ي م ة و يحصل إ ذ ا جلس في هذا المجلس أ ج و ر عظيمه لا يعلمها إ ل ا الله جل و علا و خذوا أ ي ض ا هذا ا ل أ ج ر العظيم لمن جلس في هذه المجالس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن لله م ل ا ئ ك ة س ي ا ر ة الله جل وعلا حينما خلق ا ل م ل ا ئ ك ة وزع الوظائف فيما بينهم فملك موكر بالارحام وملك موكر بالرزق وملك موكر ب ق ط ر السماء و م ل ا ئ ك ة وظيفتها تلتمس حلق الذكر ف إ ذ ا وجدوا ح ل ق ة تداعوا فيما بينهم يدعو بعضهم بعضا هل هم الى حاجتهم ف إ ذ ا أ ت و ا هذا المجلس حفوه كما ورد في الحديث ا ل س ا ب ف إ ذ ا انقضى المجلس ي ن ق ض و ا الى الله جل وعلا ف ي س أ ل ه م الله جل وعلا وهو أ ع ل م به كيف تركنا عبادي فيقولون ت ر ك ن ا ه ي س ج ح و ن ك ويهلونك ويذكرونك فيقول الله جل وعلا أ ش ه د ك م يا ملائكتي أ ن ي قد غفرت ك فيقول ملك من ك ف من ا م ل ا ئ ك ة يا رب ان فيهم عبده ن ا ن لن ي أ ت ي إ ل ا ل ح ا ج ة ما جاء ل ح ا ج ة المجلس مجلس الذكر انما جاء ل ح ا ج ة يريد ان يقضيها ي ق و ل الله جل وعلا وله قد غفرت هم ا ل ا و م هذه ا ل أ ج و ر ا ل ع ظ ي م ة تجعل الانسان يتحفز ب أ ن يحفر مثل هذه المجالس ويحصل هذه ا ل أ ج و ر ا ل ع ظ ي م ة ويفرزها ثم اعلموا رحمكم الله أ ن الله جل و علا بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق و أ ن ز ل معه من المعجزات و ا ل آ ي ا ت و ا ل ل ه به عليم فانفرق الناس ثلاث فرق حين ب ع ث ت النبي صلى الله عليه و سلم أ م ا ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى فهم الذين آ م ن و ا بالنبي صلى الله عليه و سلم و صدقوا به و ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة قوم كفروا به و عادوه و ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ل ث ة قوم منافقون أ ظ ه ر و ا ا ل إ ي م ا ن و أ ب ط ل و ا الكفر و هذه ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ل ث ة ف ر ق ة المنافقون ق ت حذر الله جل و علا منهم في أ ك ث ر من موطن بل أ ن ز ل الله سبحانه و تعالى ص و ر ة ك ا م ل ة ت ق ر أ إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة و هي ص و ر ة المنافقين بل جعل عذابهم أ ش د من الذين كفروا قال الله جل و علا إ ن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ب ه ذ ا و ذاك حذر الله سبحانه و تعالى و حذر النبي صلى الله عليه و سلم في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة أ ن المسلم لا يشابه هؤلاء المنافقين بالذات في خصالهم كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه حينما قال آ ي ة المنافق ثلاثه واسمع هذا الحديث وتفقد نفسك هل عندك ص ف ة من صفات المنافقين أ م لا ف إ ن كان عندك ص ف ة من صفات المنافقين ف أ س ر ع إ ل ى أ ن تزيلها من قلبك ف إ ن عذابهم عظيم إ ن ه في الدرك ا ل أ س ف ل له قال النبي صلى الله عليه وسلم آ ي ة المنافق ثلاثه ما هي إ ذ ا حدث كذب هذه الصفه ا ل أ و ل ى إ ذ ا حدث كذب فاهل النفاق كثيرين ما يكذبون ويلبسون على الناس دينهم وباطلهم والكذب هو من أ ع ظ م الذنوب أ ع ظ م الذنوب الكذب لذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا ف س أ ل ه سائل قال يا رسول الله أ ي س ر ق المؤمن هذا الحديث في البخاري قال يا رسول الله يسرق المؤمن قال نعم المؤمن قد يسرق قال أ ي ز ل المؤمن يا رسول الله قال نعم قد يزل قال يا رسول الله أ ي ك ذ ب المؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم、لا. تلا قول الله جل وعلا إ ن م ا ي ف ت ر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله ولهذا كان الكذب عند العرب كان من أ ب ش ع الخلق أ ب ش ع الخلق هو الكذب لذلك كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المسلوق و أ ي ض ا أ ب و سفيان رضي الله تعالى عنه حينما أ و ق ف ه عظيم الروم و س أ ل ه عن النبي صلى الله عليه و سلم و قدمه على قومه و قال لقومه للذين معه إ ن كذب ف أ ش ر و ا لي فكان يقول أ ب و سفيان رضي الله تعالى عنه و الله لو أ ن ه م ي أ ه د و ن علي كذبا لكذبت على محمد صلى الله عليه و سلم خ ل ق الكذب خ ل ق ذليل لذلك كان ت العرب ينفرون منه ولما جاء ا ل إ س ل ا م عزز هذه ا ل ص ف ة ص ف ة الصدق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل ي ص ت ق حتى يكتب عند الله صديقه ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا و أ ي ض ا جعل الله جل و ع ل ع ق و ب ة الكاذب في قبره أ ن هناك رجل يقوم عليه وهو مستلق ومعه حجر كبير فيقذف به الحديث هذا ورجل آ خ ر كما أ خ ب ر عن النبي صلى الله عليه وسلم مستلق على قفاه ورجل قائم معه ب ك ل و ب هذا ا ل ك ل و ب يدخله في فمه ويشق فمه إ ل ى قفاه و أ ن ف ه إ ل ى قفاه و عينه إ ل ى قفاه و إ ذ ا ذهب إ ل ى الجانب ا ل آ خ ر يصنع به كما صنع بالجانب ا ل أ و ل فما يعود للجانب ا ل أ و ل حتى يكون قد بره ا ل ر ؤ ي ة ا ل ط و ي ل ة التي ر آ ه ا النبي صلى الله عليه وسلم فلما س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال من هذا قالوا هذا الرجل الكاذب يكذب الكذبه فتبلغ الافاق و ا ل آ ن قد يكذب ا ل إ ن س ا ن عبر وسائل الاغتصاب وتبلغ الافاق فاياك من الكذب واعلم أ ن ه ا من صفه المنافقين وتحلى بالصدق الذي أ م ر به الله جل وعلا بل جعل أ ج ر ه عظيم وما ذكر أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق إ ل ا لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم و ك ث ر ة صدقه وقد أ خ ب ر الله جل وعلا و أ م ر أ ن نكون مع الصادقين يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه الصفه ا ل أ و ل ى التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في هذا الحديث إ ذ ا حدث كذا و إ ذ ا وعد أ خ ل ف هذه ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة و إ ذ ا وعد أ خ ل ف فلان انظروا إ ل ى أ ه د ن ا ل ي و م كثير من الناس من يوعظ ثم يخلف وقد أ ث ن ى الله جل وعلا على إ س م ا ع ي ل عليه السلام بقوله إ ن ه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صادق الوعد قال المفسرون فيها أ ن ه واعد رجلا ف أ ق ا م في موطنه هذا الذي وعده فيه س ن ة ك ا م ل ة ينتظر هذا الرجل كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وغيره فليحذر ا ل إ ن س ا ن من إ خ ل ا ف الوعد إ خ ل ا ف الوعد ص ف ة ذ م ي م ة وقد انتشرت في هذه ا ل أ ي ا م أ س ه ل شيء أ ن يوعد ا ل إ ن س ا ن ثم يخلف وعده و ا ل ص ف ة ا ل ث ا ل ث ة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها من المنافقين و إ ذ ا ت اؤتمن من خان وإذا من خان ما هي ا ل أ م ا ن ة التي ي خ و ن ه ا ا ل إ ن س ا ن لو س أ ل ت أ ح د ك م وقلت له ما هي ا ل أ م ا ن ة قد يقول ا ل أ م ا ن ة هي أ ن اخذ مال أ ح ف ظ ه لشخص و إ ذ ا رجع إ ل ي وارجعت هذا المال له نقول هذا مفهوم قاصر من مفهوم ا ل أ م ا ن ه ا ل أ م ا ن ه اشمل و أ ع ظ م و أ ك م ل لذلك حينما عرضها الله جل و علا على السماوات و ا ل أ ر ض و الجبال أ ب ي ن ان ي ح م ل ن ا قال الله جل و علا إ ن ا عرضنا ا ل أ م ا ن ة على السماوات و ا ل أ ر ض و الجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها ا و أ ش ف ق ن ا منها و حملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا ما هي هذه ا ل أ م ا ن ة ا ل أ م ا ن ة كما أ خ ب ر عنها العلماء هي التكاليف ا ل ش ر ع ي ة فالتكاليف ا ل ش ر ع ي ة هي ا ل أ م ا ن ة أ ن ت مؤتمن على صلاتك مؤتمن على دينك مؤتمن على أ ب ن ا ئ ك مؤتمن على وظيفتك مؤتمن على مجتمعك مؤتمن على الله جل و علا مؤتمن على الخلق هذه هي ا ل أ م ا ن ة هذه هي ا ل أ م ا ن ة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل ما تفقدون من دينكم ا ل أ م ا ن ة و آ خ ر ما تفقدون من دينكم ا ل ص ل ا ة الفساد ا ل آ ن الذي م ن ت ش ر في المجتمع ما سببه هو ضياع ا ل أ م ا ن ة وهي أ و ل ما يفقد من الدين انظر إ ل ى نفسك ف إ ذ ا فقدت ا ل أ م ا ن ة ف إ ن ك فقدت أ و ل الدين لو نظرنا إ ل ى هذا الحديث وهذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من المنافقين إ ذ ا حدث كذب و إ ذ ا وعد أ خ ل ف و إ ذ ا ائتمن خال لو نظرنا بها وجدنا أ ن استقرار المجتمع بعكسها ف إ ذ ا انتشر الصدق في المجتمع و انتشر إ ي ف ا ء الوعد و انتشرت ا ل أ م ا ن ة بين الناس تغير مجتمعنا صار مجتمعا راقيا ً مجتمعا مثاليا ً مجتمعا كل الناس يطمحون إ ل ى هذا المجتمع إ ذ ا كان الناس صادقين ولا ي خ ل ف و ن الوعد ومحافظين على ا ل أ م ا ن ة صار مجتمع من أ ف ض ل م ج ت م ع ا ت على وجه ا ل أ ر ض بعض الناس يقول الفساد انتشر في المجتمع والناس معاد ا فيها خير ومن هذا الكلام نقول ا ب د أ بنفسك ب د ا ي ة التغيير هي من نفسك أ ن ت فانظر إ ل ى الصفات التي عندك وغيرها إ ذ ا غير فلان من صفاته وغير فلان وغيرت أ ن ا وغير ا ل آ خ ر تغير مجتمعنا أ ص ب ح مجتمعا مثاليا مجتمعا على منهاج ا ل ن ب و ة لما أ د ر ك ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم هذه الحكم وهذه الوصايا من النبي صلى الله عليه و سلم عاشوا سعداء و عاشوا كرماء و عاشوا بعزه لما تخلينا عن ديننا و تخلينا عن وصايا النبي صلى الله عليه و سلم وصايا الله جل و علا في ا ل ق ر آ ن هذان الرافدان العظيمان الكتاب و ا ل س ن ة من تمسك بهما لم ي ظ ل قال النبي صلى الله عليه و سلم في آ خ ر الوصايا تركت فيكم شيئين ما إ ن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا كتاب الله و س ن ة ف إ ذ ا أ ر د ت ا ل س ع ا د ة يا عبد الله تمسك بكتاب الله و س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم فهي ا ل ع ا ص م ة من الفتن ا ل آ ن ز م ن هذا فتن كثيره كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا و يبيع ص ح مؤمنا و م س ي ي ي كافرا ب دينه بعرض من الدنيا قليل لن يعصمك من يعصمك الدنيا ف ت تمسكك بكتاب ن وسنة نبيه إلا الله ل ا هذه زائله ة ك سن سنبقى فيها عشرين س ن ة ثلاثين س ن ة م 100 ا ئ ة س ن ة أ ل ف س ن ة بعد ذلك سنغادر هذه الدنيا ونموت ثم سنبعث ثم سنوقف أ م ا م الله جل وعلا و س ي س أ ل ن ا سؤالين ماذا أ ج ب ت م المرسلين وماذا كنتم تعملون ف أ ع د و ا للسؤال جوابا وللجواب عملا فعما قليل كلنا راحلون فلينظر كل واحد منا مرتحله أ س ا ل الله جل وعلا ان يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين